ما أنفأسقينكم وما أنتم له فأسقينكم وما أنتم له بخازنين وإننا لنحن نحيي ونميت ونحن نوارث ولقد علمنا المستقدمين من وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مسنون وَالْجَاءِينَ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 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل غوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتعون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 بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة الشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية الساعة لا فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم